جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا, وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعونا لنا إليه مريب قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكُونَ فَأَطِيرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوُكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُأَخِّرَكُمْ إلَى أَجْلٍ مُسَمَّى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 ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبال عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد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 إِنَّ يَشَاءُ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُو لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الْضُعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَ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 سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فَأَخْلَفْتُكُمْ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 رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَنَا رَبَّنَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أَلِيْ قَرِيبٍ نُّجِبَ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرُّسُلِ أَوَلَمْ تَكُوْنُ أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ